لفضيله <تصفيق> الدكتور يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضي going ya ك قَلْبٍ طَالِعٍ رَبُّكَ وعدا يا فخرج على قومي خوجم على يا يا وهذا What's أهلها مكان كانت <سؤال> <سؤال> <stimulus> la la la قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ظلاما فحملت وفنتبهت به مكانا قصير قبلها the me. Hmm. Yeah. Oh. ودروا فيه <تصفيق> What's that? Yes, thank you,